اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ونشهد أن لا إله إلا الله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 ونشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله إلى جميع الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة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 He's...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 أحدا من خلقك أو استأذرت به في علم الغيب عندك أتجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمونا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى رضوانك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 يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلا ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكنا به الظلل وَزِدْنَا بِهِ مِنَ النِّعَمْ وَادْفَعْ عَنَّا بِهِ النِّقَمْ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 فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه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 ولي ثواب حائزين ولك في جميع شوق ولك في جميع شهورنا ذاكرين ولك في جميع أمورنا راجين اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن الفقر إلى الغنى ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الضعف إلى القوة ومن أنواع الشر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 ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها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 والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ننقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخبود وطلح منضود وظل مندود يا غفور يا ودود اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنابل والتراب وحدنا يا أرحم الراحمين يا حسن التجاوز يا عظيم المن يا كريم الصفح يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من أظهر الحسن يا من ستر القبيح نسألك اللهم أن تعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وشفع المحسنين منا في المسيئين إلهنا إلهنا إلهنا قد حضرنا ختنا كتابك وأناخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك ولا تطردنا عن جنابك فإن طردتنا فإننا لا لاحونا ولا قوة إلا لك لا إله إلا الله. عدد ما مشى فوق السماوات والأراضي ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت لا يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم يا سامع كل نجوة ويا عالم كل شكوى ويا دافع كل بلوى نسألك اللهم أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا اللهم احق دماءهم اللهم احق دماءهم اللهم احق دماءهم اللهم اشف مريضهم اللهم اشف مريضهم اللهم عافي مبتلاهم اللهم ارحم موتاهم اللهم ارفع الظلم عن المسلمين اللهم ارفع الظلم عن المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين وصاينة المحتلين اللهم اللهم أجعل المسجد الأقصى عزيزا شامخا إلى يوم الدين اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين اللهم لا تمكن لأعدائك فيه هذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم كل إخواننا في سوريا اللهم كل إخواننا في بلاد الشام اللهم إنهم حفاة فحم لهم وجاع فأطعمهم وعورات فكسهم ومظلومون فانصرهم ومظلومون فانصهم يا ناصر المظلومين يا ناصر المظلومين ويا منجي المؤمنين ويا مجيب دعوة المضطرين إلى أنا إلى من تكلهم إلى عدو إلى بعيد يتجهمهم أم إلى عدو ملكته أمرهم إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي غير أن عافيتك هي أوسع لنا نعود بنور وجهك الذي أشرقت له ظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أي حل بنا غضبك أو ينزل علينا سخطك لك العتبا حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم عليك بالطغاة الظالمين اللهم عليك بالطغاة الظالمين اللهم عليك بالطغاة الظالمين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم عبارة للمعتبرين إلى هناسف قد ما إلى هناسف ولم يرحموا الصغير والكبير والشيوخ والنساء اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية وجعلهم لغيرهم عبرة وآية اللهم اجعل أمرهم في سفال وكيدهم في ضلال وأمرهم في وبال يا قوي يا عزيز يا جبار يا منتقم اللهم كل إخواننا في بورما وفي كل مكان يا أرحم الراحمين إلهنا قل الخوف إلا منك وخابت الظنون إلا فيك وخابت الظنون إلا فيك وما ظن وثن الاعتماد الا عليك اللهم لا تكننا الى انفسنا ولا الى احد سواك وارحمنا رحمه من عندك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 ولأمرائنا ولعلمائنا وأقاربنا الذين سبقونا إلى الدار الآخرة اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم أغفر لنا ولهم اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم اجعلهم لبلادهم قرة ولأسرهم سرة يا حي يا قيوم اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم جملهن بالحجاب والعفاف والحياء يا رب العالمين اللهم أعذهن من التبرج والسهو يا حي يا ودود يا غفور اللهم أصلح وسائل إعلام ومناهج التعليم في كل بلاد الإسلام وولي عليها الأكفى يا حي يا قيوم اللهم وفق إخواننا العاملين في خدمة الحرمين الشريفين اللهم ضاعف مثوبتهم واجزهم خير الجزاء يا حي يا قيوم اللهم وفق إخواننا المحتسبين الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم وفقهم وأعنهم وسددهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق رجال أمننا اللهم اجزهم خيرا على ما قدموا لحفظ أمن البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول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 وفي هذه الليلة المباركة اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور اللهم اجعل اجتماعنا اجتماع اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما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 والفقر يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام موفقهم للصالحات اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك واجعل مالنا الى جناتك نحن ووالدينا وازواجنا واخواننا واقاربنا وولاتنا وعلماءنا وقضاتنا ومن احبنا فيك ومن احببناه فيك اللهم اجعلنا في اللهم اجمعنا في دار كرامتك إخوانا على سرهم متقابلين لا يمسنا فيها نصب ولسنا منها بمخرجين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام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 اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين وبلادنا بالخيرات والأمطار والغيث العميم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك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 والتابعين ومن تبعهم بإحسان والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الله الله سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله